إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب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 ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين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 فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائل منهم إنني كان لي قرين يقول أكن من المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدين قال هل الآن تطلعون فطلع فراه في سواي الجحيم قالت الله إن كَتَلَتُ دِينِ وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ إِنَّهَا ذَلِهُ وَالْفَوزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِهَا ذَا فَالْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ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 قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في جحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلن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 فلما أَسْلَمَ وتله للجبين وناديناه أن إِبْرَاهِيمُ قَدْ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين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 وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ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 إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنك ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ان لوطا لمن المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ أَبْقَى إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحِّضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ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 أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين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 فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم واننا لنحن الصفون واننا لنح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 119. لهم المنصورون 110. وإن جندنا لهم الغالبون 111. فتول عنهم حتى حين 112. وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون